وتحمل أ ث ق ا ل ك م إ ل ى بلد لم تكونوا, لم تكونوا بالغيه الا بشق ا ل أ ن ف س إ ن ربكم لرءوف رحيم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 وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من, فضله ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون والقى في الارض رواسي ان تميد بكم وانهارا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 الذين لا ي ؤ م ن و ن بالآخرة ق ل و ب ه ا ل ن ك ر ة وهم م س ت ك ب ر و ن ل ا جرم أن ا ل ل ه ي ع ل م م ا ي ل ا س ل و م ي ن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 ثم يوم القيامه يخزيهم, يخزيهم ويقول أ ي ن شركائي الذين كنتم تشاقون, الذين كنتم تشاقون فيهم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 م و س و ن ه م في ا ل د ن ي ا حسنة و ل أ ج ر ا ل آ خ ر أكبر ة ل و كانوا ي ع ل م و ن ا ل ذ ي ن ص ب ر و ا ع ل ى ر ب ه م ي ت و و ك ل ن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 عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الارض أ من دابه و ا ل موسوعه ل ا ئ ك ا و ن ا ب ه ه م من ف و ق ل س ي ف ل ع ل و ن م ا يؤمرون و ق ا ل ا ل ل ه ل ا تتخذوا إ م ي ه اسماء ث ن ن ي إ الله و ا ح س ن ى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 ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ايمسكوه على هون أ م يدسه في التراب أ ل ا ساء ما يحكمون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 يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه, مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إ ن في ذلك ل آ ي ة لقوم يتفكرون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 ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه من منا رزقا, من منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا, فهو ينفق منه سرا وجهرا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 الم يروا الى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن الا الله ان في ذلك ل آ ي ا ت لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل, وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم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 والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال اكنانا وجعل لكم سرابي لتقيكم الحر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 يعظكم ي لعلكم تذكرون واوفوا بعهد الله إ ذ ا عاهدتم ولا تنقضوا, الأيمان بعد توكيدها ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا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 ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا اجرهم بأحسن, باحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن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 قل نزله روح ا ل ق د س من ربك بالحق ليثبت الذين, آمنوا ليثبت الذين امنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أ ن ه م يقولون إ ن م ا يعلمه بشر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 ثم إ ن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا, ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور, إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم ت أ ت ي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس م ما عملت, وتوفى كل نفس مما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه يأتيها, ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت فكفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف ف أ ذ ا ق ه ا الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فاخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقناكم حلالا طيبا واشكروا نعمة, الله واشكروا نعمه الله ان كنتم اياه تعبدون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمه الله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 أ د ع الى سبيل ربك ب ا ل ح ك م ة والموعظه ا ل ح س ن ة وجادلهم بالتي هي أ ح س ن إ ن ربك هو أ ع ل م بمن ضل عن سبيله وهو أ ع ل م بالمهتدين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 إ ِ ن َّ الله ََّ مع ََ الذين ََِّ اتقوا ََّْ والذين َََِّ هم ُْ محسنون َُُِْ